واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أن ماء لنذير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 كَتُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كنت مِنَ العالين.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 إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المضيرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لا أقوى أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.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 إن هو إلا بكر للعالمين، ولا تعلم نبأه بعد حين.